السؤال رقم 11 ألف أشغل أضواء الطريق حالاً با أترقب الوصول إلى مستوى العربة أعيد ألف أشغل أضواء الطريق حالاً با أترقب الوصول إلى مستوى العربة